17 الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وفي غفلتهم معرضون ما ياتيهم من ذكري من ربهم محتثا الا استمعوه اهم يلعبون لا يهت انقلبوا سر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 وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون التعامل وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركما فلا تعقلون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 فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيداً خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ الله ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نخذف بالحق على الباطل فيثمغه فإذا هو الزاهق ولكم الويل مما تسفون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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك النجزيه جهنم كذلك النجزي الظالمين أولم يرى, أو يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا كان تارت خاف فتقنعه ما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ يؤمنون وجعلنا في الأرض بعواسيان تميد به وجعلنا فيها فيجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا به مع نواياتها معرضون هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر قبلك الخلد فَإِمِّمِ التَّفَوُّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِي أَذْنَتَهُمْ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَخِذُونَكِ إِلَّا هزوى هذا الذي يذكر آليتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سيريكم آياتهم فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا, ولا عن ظهوره ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استنزع برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستازعون قل من يكلىكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر معرضون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون النصر أنفسهم ولا منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وأباءهم حتى, حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ناقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذرك بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يذرون ولئن مسته نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القيصة ليوم القيامة فلا تغلب نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرذل أتينا بها وكفى حاسبين ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان مضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنتم له موكرون ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل فكنا به عالمين إذ قال لي أبيه وقومه ما هذه التماثل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنت ماتوا آباءكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال با ربك رب السماوات والأرض الذي فطرهن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَتَاللهِ لَأَكِذَنَّ اسْتَغْفَرَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جَثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لهم لَّعَلَّهُمْ إِلَيَّ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلَاتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا على أعين الناس لعلم يشهدون قالوا أن فعت هذا بألياتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوزهم لقد علمتما هؤلاء ينثقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يذركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانسروا وليتكم إن كنوا فاعلين قلنا يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم ورادوا به كذا فاجعلناهم الأخسرين ونجيناهم ولوتا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 ونسرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا كما سوئيا فأغرقناهم مجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحافي إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أعطينا حكم وعلم وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين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 وَإِذْ يَبَأْنَاهُ لِأَهْلِهِ وَأَخَوَاتِهِ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ وَمِنْ يَمِينِهِمْ وَمِنْ شِمَالِهِمْ وَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ الْمَاءِ وَمِنْ فَوْقِهِمْ حِجَابًا مِّن جَلِيدٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَمَثَلَ الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَنَخْلَعْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُنِي ذَابَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّنَا عليهم عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تذرني فاستجابن الله ووَهَبْنَ لَهُ, له يَحْيَى وَأَصْلَحْنَ لَهُ زَوْجَةَ إِنَّمَا كَانُوا يُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ غَبَنٍ وَرَهَبًا فَكَانُوا لَنَا خَوَشِينَ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا كفران لسعيه وإن لو كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يعجوج ومعجوجهم من كل حذب يصلون وَلَقَدْ تَرَبَّلَ الوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسَبَ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ يَعْلَمُونَ يَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خالدون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 ولا قد كتب نافذ زبوري من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحما لالعالمين قل انما يعبد حي ليا انما الهكم إله واحد فَيَتَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَذَرْنِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَذَرْنِيَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ مَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قال رَبُّكُمْ الْحَاقُّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَا مَا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذل كل مردعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في اللّهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مريد كُلَّ شِيْطَانٍ مَرِيدٍ كُلِّمَ عَلَيَانَ وَمَا تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُظْلَهُ وَيَهْدِيهِ لَعْذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِكُوْتُ فِي رِيْبٍ مِنَ الْبَعْفِ فَإِنَّ من كُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْ وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وشدكم ومينكم من يتوفى ومينكم من يرد إلى أرض العمر لكي, لكي لا يعلم من بعض علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا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 وإن صابه خير نطمئن به، وإن صابته فتنة لي على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يذره وما لا ينفعه، ذلك هو البعيد. يدعو لمن ذره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتا تجري من تحتها الأنهر إن الله يفعل ما يريد ما كان يظن أن لن يسره الله في الدنيا ولا خلاة فليمدود فليمدود بسبب إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فلينظر هل يذهبنا كيده وما كيده ما يغير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 ألم تر أن الله يشهد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من النص وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خسمان اغتسموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر بما في بتونه والجنود ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتاً تجري مياه تحتها النهار يحلون فيها من أساور فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وملابس فيها حرير فاذو إلى الطيب من القلب واذو إلى صنات الحميد إن الذين كفن وصدّ عن سَبِيلِ الله وَالْمَسْجِدِ الحرام الذي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فيه والبض ومن يريد في بالحاضم مذر من نظيق من عذاب من عذاب ليم وإذ بنا برام م البيت لا تُجدك بشي ووتتحر بيت للقائي فين السجود. وَاذْهَبْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّيَّاتِ كَرِجَالٍ وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَمَا يَقْضُونَ تَفَاتًا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بالبيت الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَوَخَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَانِ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِه يش بالله فَكما خَ من مِنَ السَّمَاءِ قيرتويبّح في وَتَهْوِي صحييق ظكَما يعظم شعاائل الله فإِنَّ م تق قوبَ ل في مَاف إلى أجل س ثم محلها إلى البيت عطيق وكلم ج ما سكل فإلهكم إلى واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله أجل القلوب والصابر على ما أصابهم, على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينثقون والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم في خير فاذكروا اسم الله عليها السواف فإذا وَجَبَتْ جنوبها فكل منها وأطعم الْقَانِعَ والمعتر كذلك سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تشكرون. لَنْ ينال الله لن ينال الله الحما ولدمائها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما إن الله يضافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأن ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن ربنا الله ولولا ذفعوا الله الناس بعضا ببعض لهدمت سوامع وبيع وسلوات ومساجن يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقبيع عزيز الذين إمكَنَوْا في الأرض أقام الصلاة واتب واتب الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولن لا عاقبة الأمور وَإِمْكَظِبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ الْقَبْلَ قَبْلَ, قبل, قبل نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَبْلَ يِبْرَاهِيمَ وَقَبْلَ نُوْتَ فَأَصْحَابُ مَادِينَ وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ لِنَشَافِرِينَ فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكنا هاوية ظالمة فيخاوية على عروشها وبئر معطلة وقسر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لقلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنا لا تعمل أبصر ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله بعذا وَيْنَا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, وهي ظالمة ثم ظَالِمَتُ مَا المصير وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فما أرسلنا من قبل كمل رسول ولا نبين إلا إذا تمن علق الشيطان في يومياته فانسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم ثم يحكم الله وياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم ما رذوا القاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وَلَن يَعْلَمَ الَّذِينَ هَوَوا مِنَ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّكَ فَيُعِنُّو بِهِ فَتُخْفَى لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ فَيَقُولُ الَّذِينَ م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 لا يَدْخُلَنَّ عَمَدَ خَلْقِنَا إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيْسُرَ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُلْجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلْجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخدرة إن الله لطيف خبير له في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد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 ويعبدون من أدون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تطلع عليهم آياتنا بيناتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشر من ذلك النار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 ما قذر الله حق قذره إن الله لقبي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع مسير يعلم ما بين يديه وما خلفه وإلى الله ترجع المور يا أيها الذين ملكوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. فجهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين. وما جعل عليكم في الدين من حرج. من لتابيك إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فيقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتسموا بالله هو مولاكم فنعم, مول فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم سجد ورح